إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاء إنا أعتذنا لك المترجم <تصفيق> للقناة I love you, I am far. Jesus. <laughs> on bone يرى الله مالك اننا نخاب ان no ذلِكَ الْيَوْمَ هَرَامٌ قَامُوا ضَرَبُوا وَسُرُرَا ودانيتنا على الظلال نغار عن من <تصفيق> ضدين All right. سَنَأْتِي <تصفيق> مَن සාera viu Dan uma in mm -hmm. واصبر لحكم رب اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُقَمَّنْ مِنْهُمْ أَنْفَسَكُمْ أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ اذكر اسم ربك بكل ونتون